ونؤكد لكم شعبي العزيز على أن تلاحمنا معهم هو تلاحم كل شعب مغربي قاطبه وفي الأخير نؤكد لكم شعبي العزيز على أننا سنظل وفيين لكم على شفافية والديمقراطية في هذه الغرفة مغاربة علمانيون ومسيحيون التي ربما يسهر عليها العديد من الأعضاء ويبدلون جهدهم الكامل في إدارة وسيرورة هذه الغرفة منهم نذكر العلامة والدكتور الكبير مودرنيتي 2012 وكذل بيرل فيغت وكريم كنيمو وأختنا الكريمة والعزيزة على قلوبنا الأخت وإن في بي إلى آخر القائمة وفي اخير نؤكد لكم على أن هذه الغرفة ستظل العصى على ظهر جميع الغرفة التي تعمل على إطاحتها ورصد بعد التجيلات في قدومهم الى هذه الغرفة ووضع بعض الافخاخ للاخوان الذين شغلهم الشاغل هو ادارة هذه الغرفة. اقول قولي هذا وان اخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه اجمعين. فريم